يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجرم أنكم شناء قوم على أن لا تعدنوا اعدنوا هو أقرب للتقوا والتق الله إن إن الله خبير بما تعملون